وَذَرِّي وَدْ الْمُكَذّبِينَ أُلٍ النَّعمَةِ وَمَِْلُّم قَليِيلَ إَِّ لَدَينَ أَنْ كَلَ وَجَحيِيمَا وَقَعَامَ ذَغُ الصَّتُِ وَعَذَابًا أَلِيمَا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 فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَا نَشِيبًا السماء منفطر به كان وعده مفعولا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 وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من عَالِمَ ن سَكُ مِنْ كُم مَ رضَ وَآخَرونَ يضربون فِي الأرض وَآخَرونَ يَبْضْرِبونَ فِي الأْرض يَ بتَغونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرون وَآخَرونَ يُقاتِلونَ فِي سَبيل لللَّهِ فَقَرأُ مَا تََسَّرَ منِنه وَأَطمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّكةَ وَأَقَضُم اللهَّهَا قَرضًا حَسَنات وَماَا تُقَدّمونِ أَفُوسِكُم مِن خَيرين تَجد وَعندَو اللهَّ تَجديندَ اللهَّهُ وَخَيرَ وَأَعظَمَ أجرا واستغفر الله ان الله هو الرحمن